البحث عن جثة الأمير أخذ وثني قريش سأرهم من خبيب وصاحبه زيد بن الدثنة أخذوا سأرهم غدرا وخيانة تمقتها كل الشرائع سفلت أخلاق بعضهم وتعاظم حقدهم حتى طال الجثث لذا أرسلوا فرقة بصحبة الخونة من بني لحيان إلى جسد الأمير عاصم بن ثابت ليأتوا به أو برأسه أو بشيء من جسده ولما أقبلوا على تلك الرابية وجدوا أجساد الفرسان الثمانية متناثرة لكنهم لم يستطيعوا مس جسد الأمير هناك شيء غريب فوقه وله دوي اقتربوا منه فإذا به سحابة نحل لا يمكن الاقتراب منها فعدلوا عن رأيهم وتركوا رابية لاستشهاد على أرض الخيانة خيانة ليست من طباع كرام العرب تأثر منها المؤمنون وحزت في أنفس الشرفاء خاصة أناس يقال لهم بنو عامر كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد لذا جاءت مجموعة منهم بقيادة قائد لهم اسمه عامر بن مالك ويلقبونه بملاعب الأسنة وصل موكب ملاعب الأسنة إلى عاصمة الدولة الإسلامية لتلطيف الأجواء وتعبيرا عن حسن النوايا وقد حمل هدية لقائد الدولة صلى الله عليه وسلم كان النبي في حالة حزن وغضب شديدين لكنه لم ينس رسالته التوحيد عرض التوحيد على ملاعب الأسنة فرفض فرفض صلى الله عليه وسلم هديته فحاول ملاعب الأسنة أن يخفف عن النبي بعض ما في صدره من حزن على أصحابه فاقتراح أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أفراد الدولة لينشر الإسلام بين المدينة ونجد وتعهد بحمايتهم حتى يطمئن صلى الله عليه وسلم أنه لن ما أصاب عاصما وخبيبا وأصحابهما وكان مما منح النبي صلى الله عليه وسلم ارتياحا هو أن رجالا من أحياء رعل وذكوان وعصية قدموا ضمن موكب ملاعب الأسنة وأعلنوا إسلامهم وبينوا أنهم بحاجة لمن يعلمهم الإسلام استجاب صلى الله عليه وسلم بناء على عهد ملاعب الأسنة فانتقى سبعين شاباً من تلاميذه من حفظة القرآن تحتار الكلمات في وصفهم كانوا إذا أجنهم الليل أووا إلى معلم بالمدينة فيبيتون يدرسون فإذا أصبحوا فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ قُوَّةٌ أَصَابَ مِنَ الْحَطَبِ وَمَلأَ الْقِرَبَ بِالْمَاءِ الْعَذْبِ وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سَعَةٌ أَصْلَحَ الشِيَاهَ وَحَلَبُوهَا لِلنَّاسِ لَا لِأَنْفُسِهِمْ تَعْجِزُ الْكَلِمَاتُ عَنْ وَصْفِهِمْ كما أنها تعجز أيضا عن وصف الأمر الذي تعرض له في الطريق.